وكذلك ما ارسلنا من قر لك في قريه من نذير الا قال مترفوها وكذلك ما ارسلنا من قر لك في قريه من نذير قال مترفوها إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِنَّا وَجَرْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمُ مُقْتَدُونَ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا لَجِتكُم بِأَهْدَ مَِّا وَجَدتُم مَا لَْهِأَبَأَكُمْلَ أَلَجكُم بأَهْذََِّا وَجَدتََُّا لَْهِ أَب قَلُ إِ بِمَا أُسِلْلتُم بِه كَافُِون فانتقمنا منهم فانتقمنا منهم انظر كيف كان عاقبة المكذبين انظر كيف كان عاقبة المكذبين واذ قال ابراهيم لابيه وقومه انني براء مما تعبدون قومي انني ضالهم مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين الا الذي فطرني فانه سيهدين وجعلها كلمه باقيه في عقبيه لعلهم يرجعون وجعلها كشمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسولهم وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ اقولوا لولا نزل هذا القران على رجل من القريتين عظيم ايهم يقسمون رحمة ربك ايهم يقسمون رحمة ربك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 ذاهبين يتخذ بعضهم بعضا سخريه ورحمه ربك خير مما يجمعون ورحمه ربك خير مما يجمعون ولولا ك سؤَُّتَ وَاحدَة الَّعَناالمَ يك بحمان لبوتِهِم سكفَم مِن ف ال وَ أي يك صؤ مَ وَشهدَة الليعَ النارمَ يك بحم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون